ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بغني وما هو بقول شيطان رجيم فَأَيْنَ تذهبون ان هو إلا لمن جاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء يا <تصفيق>